كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ ربي ولو جئنا بمثله مددا كان البحر مدادا ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ جئنا بمثله مددا